والدخول على الفيسبوك حرام ولا حلال جماعة الفيسبوك هو عبارة عن حاجة الحرام بينقسم في الإسلام لنوعين من الحرام حرام لذاته وحرام لمحله حرام لذاته مفيش حاجة اسمها لو عملتها دي تبقى حلال ولا حرام الخمرة مفيهاش اتنين السرقة مفيهاش اتنين الزنا حاجة حرام لذاتها لكن التلفزيون الكمبيوتر الشط اللي بنصيف عليه حرام حسب كيف يستخدم بيسموه حرام لمحله المحل يعني زي كده بنعمل بي ايه فالفيسبوك هو موقع للتعارف على الانترنت ده احد استخداماته ليه استخدامات تانية فانا لو دخلت على الفيسبوك بطريقة تستخدم حرام يبقى الفيسبوك حرام لو دخلت على الفيسبوك بطريقة تستخدم ان انا حلال وانا هقول دوقتي بالتفصيل يبقى كده مش حرام حر الدخول على الفيسبوك حرم أو الحلال الرد عليه حسب بتعمل إيه زي التلفزيون حرم أو الحلال التلفزيون حرم أو الحلال العربية حرم أو الحلال حسب استخدامه الفيسبوك البنات البنات على الفيسبوك ويمكن نكلم بنا الكلام أكتر شوية لأنهم مستهدفين أكتر من الحاجات دي وحضرتك على الفيسبوك البوز كلام واضح صريح بسرعه كده زي ما بيقولوا كده برا البوز اللي حضرتك متصوره فيه انا اصلا معترض ان البنت تحط صورتها على فيسبوك وما تخليش حد يقول يا عم بيحط صورتها عشان الناس تعرفها وتتجوز والكلام ده ما تخليش حد يتكلم عليكي باللغه دي البوز اللي حضرتك متصوره فيه البوز الدلع اللي حضرتك طالعه فيه ده مش بوز دي صورتك في البطاقه متصوره وانت بالجنب ده كده مبتسمه كده ولا في الرخصه كده ولا انت على الفيسبوك بالصوره دي فدي من الحاجات الغلط الحرام البنت المفروض تاخد بلها منها وكذلك الشباب برضو اللي بيطلع في مثلا متصور مع بنات أو طلع باسم أيوه وحطط لنا صورة على فيسبوك ما ينفعش ده يخدش حياء الناس يخدش حياء المسلمين النبي ما بيحبش كده صلى الله عليه وآله وسلم اسمك معلش سامحوني لبنات نهاردة كلام جيم شوية اسمك صورتك واسم دلع على الفيسبوك ما ينفعش البنت تظهر على حاجة وهي بتعرف نفسها باسم دلوع ما ينفعش لازم البنت تكون بيحطها إطار من الحياة والجد إلا معجوزها تتدلع براحتها ده سريعا جدا أخذوا بالكم الحاجات دي لكن هتعرف أنا وصحابي ه عارف اصحابي الولاد انا ولد اصحابي الولاد اخبارهم ايه انا بنت اصحاب البنات اخبارهم ايه اللي كانوا في الكليه زمان انا ولد صحابي بتاع الكليه بتاع زمان اصحابي الكليه لو انا بنت بتوع زمان عايز اعرف اخبارهم ايه دلوقتي عايز اراسلهم بقالنا سنين ما شفناش بعض لكن ولاد وبنات مع بعض كده بمصري خلطبيطه احنا ما عندناش في الاسلام كده عندنا الولاد مع الولاد والبنات مع البنات الا اذا كان في ضرورة او حاجه ساعتها نبقى نتكلم مع بعض ف... حلو قوي كمان الدعوة الإسلامية الجميلة اللي على الفيسبوك حلو قوي قوي الشباب اللي بنشره الدروس إمتى والمقالات الحلوة اللي فيها أخلاق كويسة أو ثقافية جميلة أول حاجات دي من الكوارث وده سمحوني يا جماعة من التصرفات اللي فيها جهل عكس علم تهور عكس عقل فيها جهل وتهور ان واحد مش متعلم يخش على الفيسبوك على الأماكن اللي بتتكلم على الشبهات اللي في الاسلام وبتشتف لسان اشوف بيقولوا ايه على ديننا فيخش وهو مش لابس الدرع الواقي الدرع الواقي هو العلم فيخش ومش لابس الدرع الواقي فيجي له سهم يقتله يجيله شبهه عن النبي عليه الصلاه والسلام والنبي ما عليهوش شبهات كده شبهه عن الاسلام والاسلام ما فيهوش شبهات الشبهات, الشبهات كده هو مش عارف مش متحصن بالعلم يخش يطلع من غير دينه وإيمانه وأنا عندي قصص كتير ومش وقتها ديوقتي فاخد بالك من الفيسبوك لو في حاجة تتعمل خش عاملها حلال لكن بنات ولاد مع بعض لكننا كده ما ينفعش فدي بناسبة الكلام على الفيسبوك